وَلو وطَن آتَينهُ حُكْمَ وَعِمَو وَنَجَّنهُ مِنَ القَرِيَةَِّة كانَ التَّععملَل الْخَبَاءِ إِهُ كَالوا قَوْمَ سَءِ فَاسِطين وَأَدَخَلْناهُ في رحْمَتن إا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 يُسْلِيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ دِينِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ